قلنا الحمد لله تعالى نحمده نستعين بنا نستغفره ونعوذ بالله تعالى من نشهر بأنفسنا ونسيئات عملنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسوله ثم مدعنه إن شاء الله تعالى نبدأ دورة جديدة في الفقه في كتاب منار السبيل شرح الدليل والكتاب عبارة عن كتابين. كتاب مدار السبيل عبارة عن كتابين عبارة عن ماتن شرح الماتن شيء والشارح شيء آخر الماتن شيخ والشارح شيخ يعني آخر الماتن اللي هو الشيخ مرعي الشيخ مرعي رحمه الله ده يعني الشيخ مرعي عالم من علماء حنابلة من المجتهدين في المذهب الحنبلي الشارح, الشارح اللي هو الشيخ إبراهيم الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان ده من الفقهاء من فقهاء مش من ولكن ده من الفقهاء يعني أولد سنة 1275 وكانت وفاته سنة 1353 يعني وهو من الفقهاء أحيانا يعني الشارح لكل شيء والماتن يقول عكسه هنبه على هذا الشيء وما تستغربش لأن الكتاب كما ذكرنا قسمين ماتن وشرح وشرح الشيخ مرعي الكتاب بتاعه اللي هو الدليل اسم الدليل الطالب لنيل المطالب الشيخ إبراهيم بن سائل بن ضويان شرح هذا المتن شرح هذا المتن سماه منار السبيل على الدليل أو على شرح أو على دليل الطالب الإنسان يبدأ يستعين بالله تبارك وتعالى في طلب العلم، يستعين بالله عز وجل في طلب العلم. مفترض إنه طالب علم يعني يخلص النية، بالله تبارك وتعالى يخلص النية لله عز وجل. وأعظم الأسباب التي توعين الإنسان على إخلاص تذكر الموت. سنة تذكر أنه يموت. وتذكر الموت مش باللسان بس، وإلا إحنا كل يوم بنحضر جنازات وبنحضر أموات، ولكن تذكر الموت بالقلب. ذكر الموت وما يكون فيه من أهوال من القبر ومن الحشد ومن النشر ثم بعد ذلك الهول العظيم وهو الوقوب بين يدي رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى فالإنسان عندما يتذكر الموت يخلص النية يا طرى أنت حضرت النية قبل ما تيري حضرت النية قبل المعهد ومن تدخلك المعهد أصلاً حضرت النية ولا أنت عمل تدرس علم الشرع وخلاص كي أنك تدرس طب كي تدرس هندسك كي تدرس أي مادة لا حض النية صالحة أشرب بنعين، أشرب بنعين، وجه الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث لروى أبو داود وصحح الشافعي الباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما من تعلم علمًا مما يبتغ به وجه الله عز وجل لا يتعلم، لا يتعلم إلا لو صيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة ريح الجنة يوم القيامة. إذا الإنسان يخاف، يخاف في بتعلم بتعلمني. بأتعب نفسي بي. بأحفظ قرآن بتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدرس فقه بدرس عقيدة يا طرى ليه عشان أتكلم وعشان الناس تعرفني وعشان أطلع المنبر وعشان تكون الله بالله. يبقى الإنسان يخلص العمل لله ربنا يعينه ويفتع عليه فيعني بداية كده وانت بتبدأ يبقى لابد تستحر للإخلاص لله الله تبارك وتعالى فنبدأ إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى وقواته وإعانته يقول الشيخ في بداية كتابه مقدمة الشيخ إبراهيم لمحمد بن سالم ابن باويان دا مؤلف منار السبيل يقول في مقدمته الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من من عباده للفقه في الدين وفق لاتباع آثار السبك الصالحين ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 ذكرت فيهما حضران من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطوير وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل ربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب ركزها إيه بشه جزال الله خير ذكر لنا الكتب اللي هو اعتمد عليه وذي مهمة جدا تعرف ودي من الأمانة الأمانة العلمية إنسان اللي ألف كتاب لابد أن يذكر فيه هو اعتمد على ايه اعتمد على إيه؟ هو, اعتمد هو اعتمد على كتب ويعني ما طلعش بره مذهب الحنابل كل الكتب اللي اعتمد عليها هي في مذهب الحنابل لا طلع للشافعية والملكية والأحناف ولا هو الحنابل بس ايه الكتب اللي اعتمد عليها يقول رحمه الله نقلت من كتاب الكافي كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي إب كتاب الكف كتاب الكف ده لابن قدام رحمه الله ومن شرح المقنع الكبير هذا الكتاب الثاني ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدام قال وغالب نقلي من مختصر فعل إن معظم الكتاب بنعله السبي يقول قل في الشرح الكبير قل في الشرح الكبير فهو معظم النقولات نقلها من الشرح اللي شرح الشرح الكبير ومن فروع ابن مفلح ده الكتاب الثالث وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب إدبى أربع كتب اعتمد عليها الشيخ إبراهيم ابن سالم ابن ضويان وهو يشرح كتاب منار السبيل شرح يعني كتاب الدليل إدبى الكتاب الأول الكافي وكلها لابن قدامه كلها لابن قدامه أو لابن قدامه وابن قال الكافي ده لابن قدامة رحمه الله موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. ومن شرح المقنع المقنع ده المقنع ابن قدام المقنع لكن الشرح الشرح الكبير ابن أخو ابن أخو ابن, إيه ابن أخي ابن قدام اسمه شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن أبي عمر ابن, ابن قدام هو شرح ثابعه شرح ثابعه اللي هو محمد ابن قدام أو أبو محمد ابن قدام ابن قدام له كتب منها الكافي ومنها العمدة ومنها المغني ومنها المقنع، منها المقنع، نأخذها كده تصاعده، نأخذها تصاعده كده يبقى العمده ده دي يعني كتاب مختصر، كتاب مختصر. يليه أكبر منه شوية المقنع، المقنع اللي شرحه الشيخ أبو عمر ابن قدامة اللي هو ابن أخي ابن قدام ده اللي شرحه في الشرح الكبير. وبعد كده الكافي، بعد كده الكافي. وبعد كده الكتاب اللي هو الكبير من أكبر كتب الحنبلة كتاب المغني تفق إيه فق مقارة إبا ديكت ابن قدامة ونسكرها دايما فتفهم قال الموفق قال كذا إبا تعرف هذه الأشياء قال وقد أفرقت في جمعه طاقات وجهد وبذلت فيه فكري وقصد ولم يكن في ظني أن أتعرض ذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالة فما كان فيه من صواب فمن الله أو من خطأ فمني وأسأله سبحانه العفو عن ولما تكفّفته من أبو ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء يعني الشيخ يتواضع ودائماً علم نفسك التواضع إذا كان العلماء الكبار يتواضعوا يبقى إحنا أحرف إحنا طلّب علم طلب علم فيش حد عندنا يعني نحنش ولا ولكن طلب علم طلب علم قديم شوية وطلب علم جديد وكلنا نتعلم من بعض يبقى هو هنا يتواضع والكتاب تجزال الله هو كان قاضي وكان قاضي أصلا فحط النفس عشان يزاكش ومن إخلاصه ربنا رفع شأنه ورفع شأن الكتاب في حياته وبعد وفاته وبعد وفاته والمشايخ بشرحوه سواء في مصر ولا في الصعودية مشروح الكتاب ده من إخلاص هذا الرجل هو قال أنا حاطه بس كمذكر لي بس أتذكر في المسائل إلا أقضي فيها وزيل أشياء يقول لما تكففت من أبواب العلماء كان هو يعني متطفل على العلماء متوضعه كأنه متطفل لهو عالم ولا شيء بي يتطفل على العلماء وتطفلت بهم على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء أسير خلف النجب النجبي ذا عرجي مؤملا أشف ما لقيت من عرج أو من عوج فإلا لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج يعني بقول لهم أنا أمكسح أنا أعرج إبا لو فيه زلة فيه هفوة في, في, هفو في شيء إبا ما فيش حد يعني إيه يعيب عليا لإن أنا طالب علم أو بتعلم أو شيء وإنما علقته لنفسي ولمن فهموا قاصر كفهم عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات وسميته بنرد سبيل في شرح الدليل أسأل الله العظيم أن يجعله لوجه خالصة وإليه مقربة وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم دين مقدمة بتاعة الشرح هو الشيخ إبراهيم المقدمة الأخرى بأن نبدأ في الكتاب مقدمة الماتن مقدمة الماتن اللي هو الشيخ مرعي. الشيخ مرعي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبتدأ ابتدأ, ابتدأ ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدله بالبسملة ثم بالحمدله اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطر بس الحديث للشيخ الألباني بيقول حديث ضعيف جدا وللدرجة الحديث هنقول صحيح أو ضعيف ببدا من كلام الشيخ الألباني في كتابه الإرواء في كتابه الإرواء على منار السمين وبحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع برضه حديث ضعيف وفي رواية فهو أجزم برضه حديث ضعيف ولكن يغني القرآن يغني القرآن رب العالمين تبارك وتعالى بدأ بالحمد فحمد نفسه سبحانه تبارك وتعالى في آيات كثيرة وفي سور كثيرة بداية من الفاتحة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين قال ابن عباس ومقاتل في تفسير الآية مالك يوم الدين أي قاضي يوم الحساب وقال قتادة الدين الجزاء الدين الجزاء وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه تبارك وتعالى وأشهد أن محمد عبده رسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته والدين هنا الإسلام الدين الإسلام قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينك تحديث متفق عليه متفق عليه يعني زمانتوا عرفين بفار مصر يبقى عندنا متفق عليها يبقى البخاري ومسلم عندنا رواه الخمسة يبقى الفاص كده يعني اصطلاحات تعرفوها تمشي معنا الاخر الكتاب رواه الخمسة خمسة اللي هم مين خمسة اللي هم السنة الأربعة ومسند الإمام, الإمام أحمد الأربعة اللي هم أصحاب السنة أصحاب السن أبو داود والنساء والترميز وابن ماجه الجماعة تشيل المسند الإمام أحمد من الأربعة واتحط البخار مصر سموه الجماعة سموه كلها بمعنى واحد الفائز بمنتهى الإرادات من ربه كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه قال تعالى ويا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فضر والفوز هو النجاة والظفر بالخير قاله في القمص فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين حكى البخاري في صحيح عن أبي العلي الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون وصلون على النبي يعني صلاة الله وتعالى على عباده صلاة الله كما يذكر بخري عن أبي العالية قال الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى وقيل الرحمة قيل دية صغة ضعيف كأنه بيختارها بسيئة يعني قول ضعيف يعني وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة بتعظيم طيب يترى الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام هل هي واجبة ولا مستحبة ولا متأكدة الاستحباب ولا إيه بالظبط ولا تجب في أوقات ولا تجب ولا تجب في العمر مرة ولا لا تجب إلا في الصلاة ولا يطرئيه بالظبط يقول تستحب الصلاة عليه تستحب الصلاة عليه نقصد كلامه تستحب الصلاة عليه دائما, دائما لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقول عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فأكثروا علي من الصلاة وتتأكدوا في ليلة الجمعة ليلة الجمعة ويومه وعند ذكره عليه الصلاة والسلام. صلّى الله عليه وسلّم. إحنا عاوزين نطلب بشكل بس ولا أصل في العلم العمل. بشيء كلام بس خلاص لأ أصل في طلب العلم اللي هو يتعلم ويعمل. ونصيحة من أخه الإخوانه يعني الكتاب كتاب جميل وكتاب فروع وكسر جدا وكتاب حلو يعني كتاب حلو مش مثلا كتاب مختصر ويسير وقال لا ومش هتستغنى عن هذا الكتاب مش هتستغنى عن هذا الكتاب كتاب جميل وكتاب عظيم وكتاب مغدوم كتاب مغدوم وربنا جعل القبول يعني في الدنيا فإنت لتخدزك اللي اللي زف أهب الإخوة كلهم زف ما تطبقش درس على درس ما تسيبش الدرس على الثاني ده, ده مقدمه ده شيء بسيط ما درسته في الكلية ده كلام مش عارف ايه هو يعني المحاضره عمليه ما هو كتاب تقرا منه لا لا لا استعين بالله تبارك وتعالى وتواضع كده حتى لو معلومه انت عارفها يا سيدي خلاص خد للعلم المحاضره على علمك هتستفيد, هتستفيد. وكل ما الانسان يتواضع يستفيد ويرفعوا رب العالمين تبارك وتعالى أما ده عارفه ودي عارفه ودي عارفه ودي عارفه عارف مش هتستفيد يبقى تتاكد في ليله الجمعه ويومها وعند ذكرته وقيل تجب يعني ايه ده قول تاني هل الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبه ولا مستحبة قيل تجب قيل تجب وما زكرش تجب فيه يعني تجب احيانا تجب أحيانا في الصلاة قول إنه تجب في الصلاة في التشهد في التشهد الاخير في التشهود ليل الأخير عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه صلى الله عليه وحديث رغم أنف رغم أنف رجلا ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يات طيب النبي والرسول النبي والرسول من هو النبي ومن هو الرسول هنا على حسب يعني تفسير الشيخ رحمه الله قالوا النبي إنسان أُوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبيغه فهو رسول يعني, يعني للأسف هتلاقي التفسير ده في معظم الكتب حتى في كتب التفسير حتى في كتب الحديث ده معظم التفسير ده يعني إنسان النبي إنسان أوحي إله بشرع ولم يأمر بتبليغ طيب يعني فإنه أمره بتبليغ فهو ان إنه أمره هو يعني ده تفسير مش دقيق ولكن يعني أجمع التفسير لتفسير النبي والرسول ما زكره العلماء الأنوسي في تفسيره وقل المعاني قال يعني بيفرق بين النبي والرسول هما الاثنين ما أمور بالتبرير النبي أمور بالتبرير والرسول أمور بالتبرير يعني إذا كان العلماء ما أمور بالتبرير فكيف يكون النبي لا يمر بالتبرير مش متخيلة ولكن الفرق بينهم إن النبي من يأتي مجددا لشرع من قبله وهو ما أمور بالتبرير بلا شك والرسول من يأتي بشرع جديد يبدأي الفرق اللي هو بين النبي والرسول يبا الرسول من يأتي جديد جديدة نبينا عليه الصلاة والسلام أما النبي أنبياء بن أسرائيل يأتي مجددا لشرع من إيه؟ من قبله وكلاهما مأمور بالتابع قالوا على آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه على دينه الصحيح عندنا وقيل أقارب المؤمنون يعني هو فصل النبي طب الرسول اللي هو إيه أو الآل اللي هم إيه يقول على آل كل وصحبه أجمعين على كل الأنبياء يعني طب قالوا النبي من؟ قال وآل النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه على دينه الصحيح الصحيح عندنا حماب يعني. وقيل يقارب المؤمنون والصحب الصحب تعريف الصحب الصحبي قال الصحب اسمه جمع لصاحب معنى الصحبي وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك ومات على ذلك الفقيه يحط لك الكلام مختصر ودقيق يقول لك وضحت كذا احتراز من كذا بكل لفظة مقصودة كل لفظة لها معنى يقول اجتمع بالنبي الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا مؤمنا مؤمنا دي احتراز من ايه من الكافر من الكافر إنسان كافر. سلمنا انسان كافر وكان مخضرم, كان مخضرم. ادرك الجاهلية والاسلام بس ما امشى بالنبي عليه الصلاه والسلام ما امشى هو لاقى النبي عليه النبي عليه الصلاه وسمع من النبي عليه الصلاه ولكن لم يؤمن به هل يسمى صحابي لا لا يسمى القيد ان يكون ايه اجتمع بالنبي عليه الصحيح. مؤمنا لا من ايه ومات على دين ومات على ايه ومات على دين يبقى اجتمع بالنبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا ومات على الذكر سواء بقى ان هو سمع ولا ما سمعش سواء سمع ولا ما سمعش يعني مثلا يعني بعض الصحابة زي محمود بن ربيط مثلا كان صغير وقال عقلتني في البخاري قال عقلت مجه جه النبي عليه الصلاه والسلام عقلتها من النبي عليه الصلاه والسلام. كان صغير كان بيسلم بدعوه يعني حط ما بقه إيه ومجهها فيه هذا صحاب قال وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المفتدعة حيث يوالون الآل دون الصح وبعد كلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام فهذا مختصر يبقى تعريف المختصر هذا مختصر وهو ما قال لفظه وكثر معناه قال علي رضي الله عنه خلوا الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل هذا مختصر في الفقه يعرف لنا إيه الفقه؟, ايه الفقه يقول الفقه لغة الفهم الفقه لغة الفهم والصلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الفرعية بالفعل او بالقوة القريمة بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال عالمذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه أرضاه ولد الإمام أحمد رحمه الله ببغداد في ربيع الأول سنة 64 وستين ومات بها في ربيع الآخر أو الآخر سنة إحدى و ومئتين. وفضائله ومناقبه شهيرة. يب هو ولد في سنة كام 64 وستين ومائة. طيب، وتوفي سنة كام إحدى ومئتين. يب عاش كم, عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ انت مش منتبهي. اه عش كم سنة شخ عبد الله ثاني بنت سرحان شخ عبد الله ينفع كده ركز يا عبد الله امام احمد المفترض ان انتوا حتى تبقوا عارفين يعني سيرته حتى لو هي الم... ال... ال... ال... رحمه الله رحمه واسعه سنة 64 و100 وتوفي سنه 41 و200 كم سنه <تصفيق> 77 سنة 77 سنة رحم الله ورحمه قال بلغت في إضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت في الأحكام أحسن فيان والأحكام خمس الأحكام الشرعية التكلفية اللي عليها مضار الأحكام خمس إيهما الوجود العكس بتاعه الحرمة والند والكراهة وعشان نجفل القسم الخماسي نحط فالإباحة إبا عندنا خمسة متنسة ومشي لهم الوجوه, الوجوه. عكسه الحرم الند اللي هو يعني عكسه الكراه يبقى الإيه يبقى الإباح اللي هو مستوى, مستوى الطرفين. يقول لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به المسلمين ويرحمني يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين آمين نبدأ بقى في الكتاب وهو كتاب الطهار أول كتاب من كتب يعني الفقه كتاب كتاب الطهار كتاب الطهار كتاب الطهار عندنا الكتاب جمع جم... قلبان كتاب, كتاب. ما من أي طرف من أي أما جمع أشياء ماشي سواء ككتاب أو ألات أو أشياء ملكات بالتجميع يعني تجميع كلمة كتاب أصلا في اللغة بمعنى الضم والجمع من الضم إليه الضم والجمع الضم ومنه كاتبة الخيط، كاتبة الإيه الخير لأنها متتابعة ومجتمعة طيب بل الكتاب سمي كتاب ليه بيجمع أبواء ويجمع فصول ويجمع مسائل فده بس كلمة في اللغة عشان تعرف إن كلمة إيه كتاب يعني. وبعدين هيقول لك باب كذا يبقى كتاب الطهارة وباب كذا الباب عبارة عن ايه عبارة عن الطريق بالمسجد ماشي عبارة عن الطريق الموصل طريق الموصل الايه للمسجد طريق الموصل للمسجد يبقى ده معنى الباب وبعد الابواب هيخش في إيه؟ في مسائل يبقى ده ده للكتاب كتاب الطهارة بيعرفنا بقى الطهارة ايه هي الطهارة يقول وهي رفع الحدث رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث وزوال الخبث رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصراط ونحوه المعنى إيه الحدث بمعنى إيه الحدث ده يطرشيه هو حسي ولا شيء معنوي مقدر على الأعضاء هنا بتفسر ونه بيقول الحدث زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصراط ونحوه كأن الحدث ده عبارة عن وصف عبارة عن شيء معنوي مقدر بمعنى إيه؟ إنت الآن جالس متوضي واحد تاني جالس منطقة ضدور ممكن تفرج بينهم؟ مستحيل تفرج بينهم مطارفش تفرج بينهم يبقى الحدث ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وصف, عبارة عن وصف. يبقى مقدر على الأعضاء مش الإنسان ما يحدث يبقى في شيء يطلع يطلع مثلا لا هو الحدث ده عبارة عن وصف يبقى يقول أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه المانع من الصلاه ونحو الايه ونحو الصلاه طيب ده بالنسبه للحدث بالنسبة للطهره رفع الحدث وزوال الخبث ايه هو الخبث أي نجاسه من نجاسه او زوال حكمها بالاستجمار او التيمم زوال حكمها بالاستجمار او التيمم الخبث ده شيء حسي شيء حس خبث قد يكون عزراء قد يكون بول قد يكون دم قد يكون شيء إبزوال الخبث اي نجاسة او زوال حكموه. زوال حكموي يبقى الخبس ده اما زوال حقيقي زي ايه عليك مثلا بول عليك دم عليك عزرة عليك نجاسة يبقى إنسان اتى بماية فزال النجاسة ده زوال ايه زوال حقيقي زوال حكم او زوال حكمي زوال حكم ييه إنسان تغوى أو تغوى فاستجمر استجمر بلا شكل الاستجمار ده مش هيزول الجيربش مش هيزول النجاسة 100% هيبقى اثار على المحل ولكن زوال اسمه زوال حكم اسم الفقهاء زوال ايه زوال الحكم الاستثمار او الايه او التايون الاستثمار او التايون يبقى رفع الحدث وزوال الخبث اقسام المياه اقسام المياه قال اقسام المياه الماء ثلاث اقسام الماء ثلاث أحدها طهور وطاهر ونجس يبقى اقسام الماء ثلاث طهور وطاهر ونجس وخل طهور وطاهر ونريس كل قسم من هذه الأقسام هيدينا حكم وتعريف هيدينا حكم وإيه؟ وتعريف واحدة واحدة مع بعض كده أحدها طهور ايه هو الطهور تعريفه قال وهو الباقي على خلقته التي خلق عليه سواء نبع من الارض او نزل من السماء على اي لون كان على اي لون كان يبدأ تعريفه تعريف ممكن تحط يعني عنوان جنيبي كده يعني تعريف الماء الطهور. يبدأ الطهور هو الباقي على خلقت التي خلق عليه سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان يعني إيه برضو يعني هنا ده تعريف بتاعه تعريف بتاع هتقرأ في كتب تانية يقول لك الماء الباقي على خلقت في كتب تالتة يقول لك الماء المطلق في كتب بعد بعد كده يقول لك الماء الذي لم يخلطه شيء كلها صلحات ماشي لمسما واحد ولمعنى إيه ولمعنى واحد يبقى باقي على خلقه يعني ايه برضه على خلقه يعني لما تشوفه كده تقول هذا تقولها تقول هذا ما بخلاف الماء المقيد بخلاف ما حلبه ماء الشاي ماء اللبن ماء الماء الغازي او شيء يبقى مجرد ما نشوفه يبقى ده ايه ده ما باق على خلقه سواء نزل من الأرض او نبع من السماء او عده كبيره في في الارض او شيء مياه جوفيه يبقى ده برضه ما ايه ما مطلق ما مطلق ماطهو ده التعريف بتاعه الفوق بتاعه ايه يرفع الحدث ويزيل الخبث يرفع الحدث ويزيل ايه الخبث انا ملاحظ انتوا بعضكم معوش كتب الكتاب مهم نتعرفوش طيب هو ان شاء الله الفيقة هيكون ان شاء الله يا ربنا أحيانا هيكون كل يوم أحد من الأسبوع بعد العصر المشرط يعني المفترض أن العصر هنا أو شيء بحيث إيه نبدأ رطول ما نتأخرش لأن هي المدة ساعة المدة ساعة وبرضو يعني إحنا بنحاولش نفتح في الأسئلة عشان لو فتحنا في الأسئلة مش هنخلص، وبرضو معلش شيء يعني عشان إخواننا برضو يعرفوا وضعنا ونعرفوا بعض يعني إيه الأسئلة الكثيرة هت هتعطاركم ودائما في البداية الإنسان عاوز يسأل في كل شيء ده طبيعة النفس البشرين طبيعة الإنسانية عاوز يسأل في كل شيء ولو صبرت هتجد أكثر مما تسأل فيه يعني الإنسان لو صبر وحتى ما يدرس هتلاقي أشياء يعني فوق اللي انت كنت عاوز تسأل فاتنا بس بالصبر أما كل شيء عاوز تسأل فيه كل شيء عاوز تسأل فيه يعني إحنا لو وقفنا مع كل واحد يعني شيء فمش هنمش نخلص يعني يا الوقت محصور والمنهر طويل والمنهر طويل فأنا مرتبط لمنهج عاوزين نخلصه ويعني إيه كده يعني فربنا يعينا وإياكم معه. نعم نعم إذا أنت ذكر الكتاب حضرتك كده يعني إيه تأخذ الدرس اولا تستعجل زي ما احنا ذكرنا تستعين بالله تبارك وتعالى وتخلص الله يا إخوانا أهم شيء يعين على الحفظ العلم عموما وعلى رأسه كتاب رب العالمين تبارك وتعالى الإخلاص, الإخلاص والله وده اللي ربنا رب عليه النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام ربنا عرفه أن أنت كنت واحد زي أي واحد زي أي ماشي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا أهدي بهم النشو من عبادنا وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي لهما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصل الأمور يبقى برب النبي عليه الصلاة والسلام على إنك تلجأ لربك تبارك وتعالى فأنت زي أي واحد فإذا كانت تربية رب العالمين للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام يبحنا أحرى واحنا أولى، فا أهم شيء يعين الإنسان على الفهم والحفظ تقوى الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله هذا كلام رب العالمين تبارك وتعالى والامر الاخر كما ذكرنا يعني الاخلاص ده مهم جدا الاخلاص لله الانسان يخلص الله فربنا يفتح عليه يفتح عليه ينفعه في الدنيا وينفعه في القبر وينفعه عند الموت وينفعه عند رب العالمين سبحانه ثم الانسان يخلص ويعتقد ان ده دين رب العالمين احنا بتعلمش بنتعلمش العلم يا اخوه يعني عشان مثلا ذات العلم لا العلم لا يقصد لذاته، إنما يقصد لغيره العلم ده لو أنت خدته زي أي مهنة مثلا يبقى زي الحدادة زي الهندسة زي الطب زي الزراعة زي أي مهنة ولكن إيه الفرق بينه وبين البقية المهن لإخلاص لله إن ربنا من أوصافه ومن اسمه وأنه عالم وعليم وعلام فيحب العلم ويحب العلماء ويحب الذي يتعلم فنحن نحب إنه يحبون رب العالمين، فيعني احنا نتعلم العلم من أجل هذا والله، إن إحنا عشان ربنا يحبنا، عشان ربنا يرضى علينا، وده المقصود الأعظم، ده المقصود الأعظم. فإنت ما تخش بالنيات الطيبة دي، يبقى ربنا بنفتح عليك، واسع عليك، ورزقك الفهم، ورزقك الفهم. كان يكونوا بسألوا العلامة محمد بن اسماعيل البخاري يعني أقرانه بيقول إنك تتعاطى دوائل بلازر فقال والله ما سمعت من أقربش الدولة أن ولكن تقوى الله تبارك وتعالى إيه تقوى الله استعين على الحفظ فتقوى الله تبارك وتعالى فأنت اتقى ربنا واستعين بالله وتعمل بكل ما يعني علمت وسمعت فربنا يعلمك ما لم تعلم كما قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المرسلين قال عل ما في التفسير من عاملة بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم شوف التفسير العظيم من علم من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم فمشكلتنا أو معظم طلاب العلم الأسف ان هو ممكن آه ممكن يتكلم كتاب علمين المنبر في الدرس مش عارف إيه بس العمل ما فيش العمل ما فيش هذه الآف هذه الآف فتستعين بالله بزلك أمور فربنا يفتح لنا وعليك إن شاء الله يرفع الحدث إبداع التعريب بتاعه الماء الطهور وهو الباقي على خلقته حكمه إيه؟ يرفع الحدث ويزيل حبث لقوله تعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم طهرني بالماء والثلج والبن ده حديث متفق عليه وقول في البحر هو الطهور ماءه الحل ميته تروا الخمسة وصححه التلمس إبداع الحكم يرفع الحدث ويزيل خلص يرفع الحدث يعني إيه؟ الماء الطهور يرفع الحدث يعني أتوضى به أتوضأ علي جنابة أرفع الجنابة المرأة عليها حيض أو نفاس ترفع الحيض والنفاس ده معنى يرفع الحدث سواء حدث أكبر أو أصغر ماشي والأمر الثاني يزيل خبص يعني يزيل خبص يعني عليك نجاس عليك بول على ضغائط سواء على بدنك أو على سيارة أو المكان الذي تصل عليه على البدا يزيل الخبص داء الماء الطهور يبدأ حكمه يرفع الحدث فتوضأ به ترفع به حدث أصغر من حدث أكبر جنابة أو حيد بالنسبة للمرأة ونفاس تزيب بالخبز الآيات اللي احنا ذكرناها وهي الأدلة التي ذكرها قال وقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور وماءه الحلو وميتاته رواه المز. الخمسة, الخمسة اللي هم مين الخمسة اللي هم أصحاب السنة الأربعة احفظوا بعض المصطلحات ديت عشان هتمر علينا حتى آخر الكتاب إن شاء الله لو يكون في العبر بقية أصحاب الكتب الخمسة اللي هم أصحاب السنة الأربعة اللي هم أبو الترتيب كده أبو داود والنسائي فتح النون لأن معظم الإخوة بقراءها النساء النساء ذا للنساء لكن النساء هو مقرس, مقرس نسع. نسع الله إباء وداود النساء الترمذي ابن ماجه إبادول إيه الأربعة أصحاب السن زود عليهم الإمام أحمد إبادول خمس عرفتوا الخمسة اللي هم مين مين اللي هم الترمذي ابن ماجه أحمد رحمه الله طيب أنواع الماء الطهور يبا خلي بالكم يعني أنت برضه وما تريد زاكر في البيت طبعا كلكم ما شاء الله كليات ومدارس وما شاء الله كان لزمان بعملنا رسم كروكو كده فأنت ممكن برضه تعمل نفسك كده يعني كل مادة تجعلها كشكول كده ورسم كروكو كده وتعمل شجرة كده متفرعة منها لإيه الأقسام المياه عشان ما توش عشان هي أقصى مية عدل حنبلا متفرع شوي متفرع فأنت هتوه مخدر. يعني الماء الطهور لواحد وأربعة أقسام والاربع متقسمة لليه لفروحة فأنت ممكن إيه؟ تتوه فعشان كده ت... خلينا بس هنا يعني. يعني أنت ذاكر لا خدنا بس عشان ما تلعبتش نفسك ذاكر بس لنا بالدهول ماشي في البداية ذاكر اللي بدأتش بت... ما نفسك لكن الكلام ده أنا بقول اعمله انت مع نفسك انت لخص نفسك انت ليه المادة طيب أنواع الماء الطهور أنواع الماء الطهور قال وهو أربعة أنواع وهو أربعة أنواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباح وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنث وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارات كاملة عن حدث. يب أنواع. النوع الأول من الماء الطهور ماء يحرم استعماله مع إنه ما طهور بس يحرم إيه؟ يحرم استعماله. اللي هو إيه؟ قال يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني هو يرفع الحد... لا يرفع الحدث ولكن إيه؟ يزيل الخبث. وهو ما ليس مباح كما عصوب ونحول بقولي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ده حديث رواه الإمام المسلم من حديث جابر بن عبد الله محل الشيط فين في الحديث شوف إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام, حرام. في محل الشيء حرام كحرمة يومكم هذا في شهلكم هذا في بلدكم هذا فإذا كان الماء المطلقة. ماء مطلق ماء باقي على خلقه كهذا الماء ولكن مغصوب مغصوب يعني مصروق يعني واحد سلك شوية ماء واحد سلك جلك مية من جاره بلاك عاوز يتوضأ به ماذا حدث لا يرتفع على الراجح, على الراجح من كلام أهل العلم وده الصواب لو إنسان غصب من واحد ماء واخد بلك وتوضأ به أو اغتسل به من الجناب أو امرأة اغتسلت به من الحيط لا يرتفع الحدس, يرتفع الحدس. فعشان كده برضو بننبق بالمسائل ديات من مسائل عملية لأن في مسائل عملية يعني معاصرة هننبق عليها في خلال دراستنا الفقه إن شاء الله مسألات الإخوة لسيما الإخوة اللي في الأرياف أو اللي هو في بيوت حتى في المدينة أو شيء وبني بيت وبيأخذ مية من إيه من قبل العداد وما دخلش عداد أصولك يا الله ما هو المال سايب وهم ستين في سبعين وده ما الحكومة لا لا لا يحرم عليه إن نخوفه بهذا الشيء مش بنخوفه حقيقة فعلا إيبا أنت صلاتك تتبع وطعه إيه مضوءك باطل أصل مضوءك باطل إبا اللي هو بياخد مية وبيسرق مية وقول لك ده مال حكومة ومال سايب لا مال سايب وهما ستين في سبعين مانناش دعوة ولكن ده اسم مال, محتر... مال عام والمال العام محترم بل المال العام كما يقول فقاء والعلماء أشد حرب من المال الخاص أشدوا حرمة من المال الخاص ولا يجوز حتى لو هم كانوا حرمية بإسراب أو شيء من إسرابش إحنا منهم شيء يبقى لابد من هذا الشيء لكن سلمنا أنت مدخل عمل بيت وبتاع وعلى ما تروح الهناك لشركة المية ويجبر ليه يطلعوا معك مهندس أو شيء فني ويعمل لك مجايسة وابتاع ماشي أما أنت تستحرى الموضوع وإنسانه وثلاثينه وفيش حد عارف هذا ويلا ومش عارف ايه وتستحرى لا يبقى وضوعك باطل ينبنى عليه سلطة البطلة ينبنى عليه الطهرة بتاعتك بطلة ينبنى عليه تظل على ايه على عدم طهرة تخافوا من ربنا تبارك وتعالى ده الماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبس لكن يجوز ان نبتزل بالنجاس إنسان يستنج به إنسان عليه نجاسة واخد بلق يزيلها وإمكان قول في المذهب قول في المذهب القول الثاني إن هو لا يزيل الإئذ لا يزيل الخبث لكن الصواب أنه يزيل الخبث لاحظ أن فضائشر ناح لا مش منطبق عليه ده قاعدة طويلة و... قال وما يرفع حدث الأنس الجهد شيء دي شيء تالي كاك الشيخ عبدالله بتكلم عليا ده إنسان لابس خاتم دهب ده. رجل مثلا لابس خاتم ده خاتم الدهب ده وبصلي به بيقول لك جهة اللوكس مفكة عن جهة الصلاة الصلاة شيء واللوكس لكن الماء ده إن تبتغد الماء نفسها بتستخدمها على جسمك وبتزيل بال حدث فهي مش مفكة ده هي ملابسة وملابسة لك فالعلماء قالوا لا تنطبق عليه إيه؟ انفكاك الجاب كذلك انفكاك الجاب السوب الحرير واحد لابس سبح حرير سوب حرير سبح حرير ينفك عنه ينفك عن بخلاف الماء هو يكون متلبس ايه متلبس بيه وده الصواب لذلك قدمت قلت درس د الايه الراجح في المسأله ما يرفع حدث الأنثى ده القسم الثاني من قسم الايه من القسم الاول اللي هو اهو ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنس وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث مسألة مهمة ومسألة مختلفة فيها مش متفق عليها مسألة مختلفة فيها مش متفق مش متفق عليها نشوفها بالراحة كده ما يرفع حدث الأنف يعني يرفع حدث المرأة للرجل البالغ والحنف الرجل البالغ ما ارتفعش حدثه من هذا الماء وكذلك الخنثى، خنس يعني ايه مشكل خنس مشكل يعني فيه مولوة ماشي خلقة فيه عضو الذكورة وعضو الأنوث مش عارفين هو ايه ده اسم الخنسة هي معانا لحد داخل الفقر تعرفوا الخنثى؟ فيه عضو ذكورة وعضو أنوثة ومش باين انه هو لا ذكر ولا ايه ولا وص وما يرفع هذا الأنسة للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به ما خلد به المرأة المتلفة تلبلت من القيود والألفظ دي ما خلد به المرأة المكلف مكلف كلمة مكلف, مكلف تشمل وصفية بالغ, وعاقل. بالغ وعاقل. بلغ وعاقل. بلغ وعاقل يبقى إذن ده احتراز من ايه احتراز من صديق صغير لو خلت بالماء لا يمتبطش على هذا الحكم لكن كلامنا امرأة مكلفة بالغة عاقل خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث اطاره كامل عن حاجه المعنى, المعنى ان امراه زوجتك, زوجتك أمك, امك اختك عمتك خالتك سين ص من النساء سواء من المحارم او غير المحارم سواء المحارم او الاجنبي خلت شوت مية وبعدين خلت دت توضات او اغتسلت توضات نازل ماء او اغتسلت نازل ماء وبقيت في في الاناء بقيت بقيت في إناء بقي. هل يجوز الرجل أن يأخذ هذا الإناء المتبقي من المرأة, المرأة التي خلت به ويتوضى به الحنبل جولة ما ينفعش, ما ينفعش. وخلفوا الدنيا كلها في المسألة دي ليه يا جماعة هل قال لك الحديث حديث الحكم بن عامر الغفاري أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضى الرجل بفاق طهر المرأة بفضل طول المرأة نهى أن يضب والأصل العلماء بيقولوا الأصل في النهي التحرين يقعد عند العلماء إلا أن تأتي قرينة تصرف هذا الناهي من التحرين إلى الكراهة يبقى الأصل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى الرجل بفضل طول المرأة ده حديث رؤى الخمسة الخمسة اللي هما مين؟ نه واحد يقول لهم لكده أنا أعزب التفتيت <تصفيق> طيب مش أي نزل من الله ذا إيه نكمل بقى المسألة والمسكرو راجح قال الإمام أحمد جماعة كريهو هذا وخصصناب بالخلوة إذا الشيخ إبراهيم صاحب الشارح يقول خصصناه الخلوة يعني لو المرأة اختلت به يعني خصصناه الخلوة لقول عبد الله بن سرجس زمان الصحابه عبد الله بن سرجس زمان الصحابه هنا وهيها هنا فأما إذا اختلت به فلا تقربن فأما إذا اختلت به فلأ فلا تقربن ده اللي هو ذاكرون في هذا الشيء طب يطرد الراجح ده الراجح لاحظوا ان احنا بندرس مذهب حنبلي بندرس مذهب حنبلي ومش معنى بندرس مذهب حنبلي نبقى حنابلة لا احنا بندرس المذهب والله وفق الدليل على عين وراس خلف الدليل يبقى ناخد بال ايه بالدليل فالمسألة ديت الراجح ما عليه جماهير اهل العلم بخلاف الحنبل ما عليه الجماهير من الشفعية والملكية والأحناف أنه الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهرة كاملة عن حدث يجوز للرجل أن يأخذ هذا الماء فيتوطى به عن حدث أصغر أو ينفح يتو... حدثه الأكبر من جنابه وده الراجح من كلام جماهير اهل العلم طب ليه الراجح ليه الراجح قالوا يعني جاء حديث آخر جاء حديث اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يتوضا اراد ان يتوضا عليه الصلاه والسلام جاء حديث يعني حديث ابن عباس عن ميمونه قالت اجنبت اجنبت فاغتسل ده مش عندكم اجنبت فاغتسلت من جفنا ففضلت فيها فضله فجاء النبي عليه الصلاه والسلام يغتسل منه فقلت يا رسول الله يا رسول الله إنه كنت جنوبا فقال الماء ليس عليه جنابا واغتسل منه عليه الصلاة والسلام واغتسل منه يبقى الحديث ده صارف عن هذا الناه صارف عن هذا الناه من التحريم يليه الكراه يبقى على الأقل نقول إنه جائز مع الكراه يبقى الماء الذي خلت به المرأة وتوضعت أو اغتسلت يجوز أن يستخدمه الرجل مع الإيه ما الكراهة الكراه. ليه الكراهة؟ الكراه؟ لأن جاء حديث يعني مانع وحديث حديث أخر إيه؟ مبيح يبا الأصل في القاعدة عند الفقهاء الأصل في النهي التحريم إلا أن تاتي قارينة تصرف هذا النهي من التحريم إليه؟ إيه الكراهة؟ وده الحديث حديث ميمونة يعني صرف من هذا النهي إليه؟ الى ارطاب فيجوز هذا الشيء يجوز هذا الشيء وبرضه ما تفهم المسائل الفقهية ما تشكش على نفسك ولا تشك على الناس لان سلمنا ان انت احتاجت لهذا الشيء يا ترى ما فيش ميه والميه مقطوع أو شيء يبقى خلاص لا يجوز وحرام وان ما فيش حل قدامك اللي ايه تتامل ما فيش الا كده يبقى انت لما ما تش فاهم ودايما نهب ما تفتيش بدون علم تفتيش بدون علم معلش انت لسه صغار او شيء يبقى دايما الاخ لسه مش دارس فايتجره حلال حرام يجب لا يجوز في مسائل العرض قالتنا عباس وعمرة وأبكر لا جمعوا لها كبار الصحابة وهي إحنا بنفتح ونتجرى ما تعودش نفسك على الفوتي بدون علم أجراؤكم على الفوتي أجراؤكم على جهنم والعزل بالله دائما أنت ما ت ما شيء ما تكتيفش ما تحرجش اسأل اسأل أول الناس اسألو أو شيء يبرر في هذه المسألة لو أن زوجتك أو أمك أو أختك أو سين أو صاد من النساء خد ما يتوضأ واغتسل بها وبعدين بقيت فيها بقية يجوز الرجل أن يه أن يغتسل، أن يغتسل، تجايز، النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وضوء أو غسل، مش تفرق إذا كان هو وضوء يبقى جزء الغسل، أهم شيء رفع الحدث وخلاص، يبقى الأمر إيه؟ إنه كنت جنوباً، إنه كنت جن. يعني يبدأ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أغتسلت من الماء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الماء لا يجن. إن الماء لا يجن. يعني ليس عليه جنابة. هذه سؤال. أجنبت لأن رضي الله عنه تقول أجنبت فاغتسلت من جفني، من جفني. ففضلت فيها فضل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منه، يغتسل منه. ب الغسل إذا كان الماء اللي هو مستخدمة اللي استخدمته المرأة يعني يرفع الجنب. الحدث الأكبر يبدأ أو لا يرفع عليه. الحدث الأصح خلاص كده؟ طيب يبقى عندنا أربعة أنواع ما يحرم استعماله و... ولا يرفع الحدث ويزيل خبث وما ليس به القسم الثاني ما يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والأنثى وما خلق بالمرأة زعمنا راجح كلام الجماهير وهو إيه إنه يجوز مع الكره يجوز مع ال إيه مع الكره القسم الثالث من إيه القسم الثالث من قسم أنه ما تنسوش القسم الثالث من القسم الأول اللي هو الماء الطهوء قال ماء يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه ما يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه يبه هو يكره فقط يكره القد الثاني ما عدم الاحتياج يعني أنت لو محتاج إليه يب لا يكره دخلي بالك من الألفاظ دي كل لفظة بحطة الفقه إيش إحنا لسه ذاكرين الآن إن يعني فقه يعني فقه, يعني, فقه. ما يعني مختصر ده مختصر مختصر اللي هو كتابي الدليل مختصر المختصر ما قال لفظه وكثره إيه وكثره معناه يبقى الفقه حط لك كلمة واحدة تحتها إيه مسير كثير جدا يبقى كونه يقول هنا ما يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه تفهم لو أنه احتاج إليه يبقى إيه انتفت الكرة ما فيش كرة إيه هو قال وهو ما بئر بمقبرة بارة ما بئرن بإيه؟ بمقبرة يجوز أن تقول مقبرة مقبرة مقبرة يجوز عشان بس إيه؟ ودائماً لما تشوف حد يتكلم بلاشت إيه؟ يكونش كلامي كتير وتعلق كتير لا يا أخي ده مفتوحة يا أخي ده مضمومة لا لا ما تعويش نفسك على هذه الأخلاق خليك إنسان عاقل ويعذر الناس يفتحها ماها كسرها مش مشكلة ممكن إيه؟ تكون مسلسة يممكن تكون مسلسة واخد بلاك هذه الكلمة بس يقول مقبرة مق مقبرة، مقبرة. يجوز مثلثه ما يقول لهم فانت لو واحد منها على المنبر على في الدرس بتاعه ما تعلقش عليه ودائما خلي عود نفسك ان لازم كل بعض اخواننا يعلق كتير ومش عارف ايه وهو اللي همه ما يعرفش ها. هو اللي هو من هو يطلع هو اللي جاهل والناس معصومه يبقى دائما كده عود نفسك على عدم الايه الكلام الكسس طيب ما بئر المقبره نفهمها شويه نفهم لبعض اخواننا يعني وسمعنا هذا الكلام ما بئر المقبره يعني يعني بئر ماء وسط القبور الان اما بندفن في بعض الاماكن خاصة في الارياف مدخلين حنفية مي مصورة مي شوفت انتوا بعض الاماكن كده مدخلين حنفية مي يا ترى تنطبق عليه الحكم ده الحكم ده ينطبق عليه ما انطبقش هنا ماء بئر الضبط انه ايه بئر مش مصورة مش حنفية طيب ايه العلة اسمع وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع الفروع اللي هو وهو أحد الكتب اللي اعتمد على الشيخ مين الشيخ, مين؟ الشيخ إبراهيم واعتمد على أربع كتب كتاب كافي ابن قدام كتاب شرح الكبير وكتاب المقنع وكتاب إيه الفروع خلاص كنا قال في الفروع. كتاب ابن رجب وكتاب القواعد وكتاب الفروع لابن المفروع قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكه وبقله قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلال كما سمد بنجس والجلال كره أحمد رحمه الله ما بئر بين القبور شوف ما بئر بئر بئر مش حانية ماء بئر مش مصورة ماء بئر مش خط ماء ما بئر شيء بئر محفور بين القبور تبلي لي ربنا أحسن ختمنا وإياكم السلام تبارك وتعالى حس الحوائمة لنا ولكم المسلمين سنة ما يموت أما الإنسان يموت يتحلل الجسد يتحلل وبعدين يتهرأ وبعدين يذهب في الأرض إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى فالصديد والدم والقيح وما يسيل من الإنسان وهذه الأشياء فلو في بئر وصل إليها هذه الأشياء قد ينجسه قد ينجسه قد يصل وقد لا يصل عشان كده العلماء كله هذا الشيء إذا كان في بئر أو شيء وإذا الأموات والأموات تحلل والأرض تاخد منه ويختلط به من مناش هذا الشيء لكن مع الإيه؟ مع الاحتياج يجوز هذا الشيء قال وكره أحمد ما بئر بين القبور وشوكه وبقله قال ابن عقيل دم الحنبلة قال كما سمد بنجس والجلال دي مسألة هيصفرها إن شاء الله في باب الأطعم إن شاء الله في السنة الرابعة إن شاء الله تأخذوها باب الأطعم اللي أحيانا مسألة برضو مسألة مهمة مسألة مهمة كما سُمِدَ بالنجس والجلاله. دي مسألة يحتاج إليها الجماعة توريد، الجماعة توريد، وقولك أن الأرض التحتي باصق الأرض بماء نجس، بماء المجاري، عزت الله، أو بماء مختلط صار فصحي مع مع ماء آخر. يطرأ الحكم إيه؟ والزرع بيشرب منه ولا بقول الزرع بعد كده. ال على المنع. مش كل الحنبل. من بعض الحنبلة على الجواز وبعضهم على المنع. والراجح مع عليه الجماهير. الراجح الراجع الجماهير من الشفيع والملكي والاحماف على أن هذا الأمر جائز بس الشرط. بشرط ما الملب يؤذي طبياً إذا كان ثبت إنه لا والله الزرع لساق ما صقم الشيء ده يؤذي طبياً بلاش لكن الأصل إنه هو الماء بيتغير ويتحلل ويتحول والاستحالة مطهرة يبا يجوز هذا الشيء بنت لو عندك أرض أو شيء ما فيش مياه وتسقي تضطر طر اللي يصقب ماء المجرأ أو شيء يجوز هذا الشيء قال وما اشتد حره أو برضه لأنه يؤذي ويمنع كامل الضهارة ما اشتد حر او برد دائما انقسم انقسم وتفتت <تصفيق> هي متفرعه احنا راجع عند نقطه تفرع ماشي ما اشتد حر او برد دائما احنا بنتكلم في انقسم قسم انقسم الثالث القسم الثالث الذي يكره استعماله ما عدم نحتاج ايه اليه ماشي قال ماء بئر وما اشتد حر او يعني إيه؟ انت عندك السخان وبعدين بتفتح الحنفيه الماء سخنه خالص يكره انك يكره تستخدم ماء ساخن ساخن شديد ليه يمنع, يمنع طهاره ماشي بلا شكل الانسان هيلحس بقى مش هيصغى الوضوء والعكس ماء شديد برده يبقى انت في الشتاء او شيء وعندك ماء وماء يعني بارد جدا فانت عشان تستخدم يبقى تخاف تخاف ان هو يد يمنع كمال الطهاره يبقى الانسان يكره له ان يستخدم ماء حاره جدا او ماء بارده جدا العلة يمنع كبر الطال أو سخن بذا جسه أو بمعصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء اللطيفة إليه وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يد دع ما يريبك ما يريبك بالفاتح مش ما يريبك لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك تحدث رواه نسائي والترمذي ااا وصحيح أو سخنه بالنجاسة أو بما يعني المعنى يعني عندك حالة ما م... حالة ماينها جبت أنت نجاسة وخذ بلك جبت أنت نجاسة وسخنته أو قطتها تحتها وخذ بلك وسخنته طيب ده قال لك يكره يكره ليه قال أنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء تتطاير لعل مثلا شيء من النجاسة اللي أنت وقعتها تحت هذه ال... هذا الإناء تتطاير فتنزل في ليه لعل تنزل وعل تنزل فعشان كده ترون أمر مترابط، يدع حل وسط يعني يدع حكم وسط قال يكره لأنه لا يسلم غالبا وصعود أجزاء لطيفين وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب يبقى سخن بنجاسة أو بمغصوب معصوب إنسان يعني قصب قصب شيء ناشيء وقوة مغصوب وبعدين أوقد النار وبعدين سخن حالة مية فده برضه يكره او استعمل في طهاره لم تجب استعمل في طهرة لم تجب ايه القصد استعمل في طهاره لم تجب يقول في طهاره لم تجب بتجديد وغسل جمعه دي مساله انا بالتفصيل في الماء المستعمل بس خلينا ماشيين معاه استعمل في طهاره لم تجب يعني عاوز يقول ان, إن انسان متوضئ ثانيه متوضئ أتوضع مش متقدو وبعدين خذ مية، توضى به، وجمع المية ديك في إناء، فهل يجوز إني آخر ياخذ هذا المية توضع به؟ قالك يجوز عليه، مع, مع الكره. بخلاف مسألة أخرى نذكرها، نذكر كلام أهل العلم فيها مسألة الماء المستعمل عن حدث، يعني واحد محدث واحد محدث وبعدين يتوضا عشان يزيل يرفع الحدث ويجمع المايه بتاعه الوضوء في اناء ممكن واحد تاني ياخد المايه اللي يتوضا بيها ممكن ولا لا دي خلاف انت ليه من اربعه المنه ايه من اربعه المنه واخد بقول احذف على اننا ندرس كده ماشي هناخدها بالتفصيل بس وقتها ونشوف الكلام اللي فيه الراجح لكن خلينا معاه واحده واحده يقول أو استعمل في طهاره لم تجد استعمل في ودايما عود نفسك كطالب علم المسائل العباديه اللي فيها خلاف باخد بالاحوط في العبادات بس في العبادات بس خد بالأحور بباكستان في العبادات مش في الأحور الشخصي مش في الجنايات ولا الدعاوى ولا البيانات ولا الإقرار ولا الشهادات ولكن في في العبادات أما في ال في الأحور الشخصي من فاحش مخبار يعنى واحد مثلاً شاكي هو طلق مرتب مرة ولا تنين وهو استفتيك أنت تعال ما شاء الله وطلع متخرج معد الإمتحانية وبيته يا مولان ايه حكم ياخي يا أنا شكك يا مولانا هي اتنين ولا ثلاثة ياخو خد بالأحور وخلوهم ثلاثة تخلب بيته تخلب بيت وحرم عليك تقرب بينه فيش في الحول الشخصي بالأحور زلمة ال الفتوى لا تكون بالأحوط إلا في العبادة والنفسك أنت كمان والنفسك أنت بلا تفتي بالورع لا تفتي بالورع ولكن تفتي بالحاء والحرام بالدليل اما الورع ده خلي نفسك أنت خلي نفسك أنت عشان تفتي بالورع حضيق الناس تضيقنا والساع والله تبارك وتعالى او استعمل في طهرة لم تجيب لتجديد وغسل جمعة او في غسل كافر في غسل كافر يعني واحد يهود او نصران واحد يهودي او نصران اغتسل طبعا غسل اليهود والنصارى يكون غسل رفع حدث ولا تنظف غسل تنظف هو بتنظف بس سلمنا ان هو خاد مية نزل في بني وضرب سلطة فيه وطلع واخد ملاك هل انت تأخذ المية ديت الباقية منه اللي هو اغتسل فيه تغتسل انت منها قال لك يكره هذا الشيء او استعمل في غسل أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال السنه الطهوريه بناء على ان الكافر نجس العين او طاهر العين يبقى برضه مساله خلاف بين العلم هل الكافر نجس العين ام طاهر العين يعني الله تبارك وتعالى يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنين هذا ترى ان هو نجس ايه النجاسة هنا يا إخوة مش نجاسة مش نجاسة عينية مش نجاسة حسية ولكن نجاسة قلبي اعتقادية نجاسة قلبي اعتقاد نعم والشكر النجاس في الاعتقاد في في القلب في العقيدة المعتقد بتاح أما إن هو لو سلم عليك زملك في الشغل أو مديرك في الشغل وسلم عليك وبسك وحظمك ودك هدية كمان ما فيش مشكلة خاصة ما فيش إيه؟ ما فيش متفتحاش يعني واخد بالك فالشاهد من الكلام إن لو إن إنسان سلمنا ناء يهود أو وبعدين اغتسل من الماء وما فيش إلى الماء ده يجوز تستخدمه لا فيش ناء ثاني. واخد بالك يقرح لك أن تستخدم هذا الماء يقول أو تغير بملح كالملح البحري لأنه منعقد من مع الماء وده مسألة مهمة يعني هو هنا بيذكر وبيحطها تحت قسم الايه تحت قسم المكروه تحت قسم الايه المكروه يبقى تغير بملح كالملح البحري. يعني لو إن إنسان توضع بماء البحر نجوز ولا نجوزي ماء البحر مالح ولا عذب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الطهور ماء هو؟ مشينا؟ طيب هنا بيقول تغير من الملحاء يعني تغير بملح مائي مش البحر ماء البحر أبا؟ لا ده انت جبت الملح الماء بتاعك الماء العادي بدي وجبت مالجة مالح واخد بلاش وده وبتافي وتبطأت من هذا الماء ينفع على من فحشي هنا على كلامه يكره على كلامه إن هو يكره ولكن الراجح لا شيء فيه لا شيء فيه ليه؟ لإن أصلا الماء الملح ده منعاقد من ليه؟ منعاقد من المي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والطهور ماء الماء المالح يبا يجوز لا شيء لكن ما تعملهاش ما فيش حد يعمل كده أصلا يعمل ما تطبش في الماء وتعمل ونحطش وإليه ماشي أو بما لا يمازجه كتغيره بعود الغذر قمري وقطع الكافر والدهن على اختلاف أنواع لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء وكراهته فروجا من الخلاف قال في الشرح في معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير به الماء المعنى إيه؟ المعنى هنا بما لا يمازجه عندنا شيء اسم تغير ممازجة وتغير مجاوره إبما قسمنا تغير مجاورة وتغير إيه ممزج أو مخلط الذي يضر الماء تغير الممزج أما تغير المجاورة لا يضر نضرب مثال عندك الآن بير بئر ما وبعدين في ميت في ميتة بجوار ال ايه البيت والرائحة قايمة الرائحة لو أنت يعني شميت ال اللي هي بجوار الميتة إلى شكت كلها رائحة الماء رائحة ده تغير الآن الماء بالرائحة تغير مجاوره ولا تغير مخلطة مجاوره يبقى لا يدور لا يدور يعكس بعض الصور هات الميتة وحطات بالماء الماء بعد فترة تتهرأ واخذ بالك وتبدأ ايه اختلط بأجزاء الماء طب الماء الآن تغير مجاورة ولا ممازجة ممازجة ينفع توضع ما ينفعش فهنا بيقول ايه أو بما لا يمازجه يعني إذا تغير الماء بما لا يمازجه ولا يخالطه ولا يختلط بأجزاءه يكره, إيه؟ يكره فقط ماش بما لا يمزج كتغيره بالعود القمري تغيره بالعود القمري وقطع الكافور العود القمري لازل البخور يعني بفور كذا إعدام البفور لها رائحة طيبة يعني. قطع الكافور والده اده على اختلاف أنواع لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء وكرهات خروج ناخله قال في الشرح الشرح اللي هو ايه الشرح الكبير اللي هو غالب نقل الشيخ منه الشرح الكبير اللي هو الشيخ ابراهيم اعتمد على كتابه عليه الشرح عليه الشرح الكبير لمين لعبد الرحمن ابن ايه ابن عمر ابن قدام اللي هو ابن أخي ابن قدام ابن أخي ابن قدام, ابن أخي ابن قدام. شرح كتاب عمه اللي هو إيه المقنع يبى ابن قدامة الكتاب اسمه المقنع جيبنا أخوه اللي هو عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة شرحه سماه الشرح الكبير عليه على المقنع فهمتوا كده والشيخ إبراهيم معظم نقلاته من هذا الإيه من هذا الكتاب قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير به الماء طب بالنسبة للماء زمزم، قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له، تعظيما إيه له، ولا يكره العطوة والغسل منه. يب لا يكره ماء زمزم إلا في زلة الخبث يعني قال لك أنت ماء زمزم ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاء سوق وطعام طعم وقال ماء زمزم لما شرب له فانت لا تزيل به نجاس ولا تزيل به خبث تعظيم الله يعني تعظيم لا يكره ماء زمزم إلا في زلة الخبث تعظيم الله ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسمى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى من ماء زمزم فشرب منه وتوضع ده حديث رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب وعنه كلمة عنه يعني عن الإمام أحمد هتذكر كثيرا جدا تفهموها عشان ما نكرهاش كل مرة تفهموا الشيء عنه يعني عني عني إيه؟ عن عن إمام أحمد عنه يكره الغسل لقول العباس رضي الله عنه لا, أحل لا أحلها لمغتسم وخص الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين هو مين؟ ابن تيمين اسمه أما تسمع في كتب الحنبلة تقي الدين معناها إيه؟ عند الشيخ الإسلام تيمين يعني تقي الدين يعني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمين وخاصة الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل جنابة يعني الشيخ ابن تيمين توسط قال لك يعني يقرأ الإنسان يزيل به اللي حدث الأكبر من جنابة أو شيء والإمام أحمد في الرواية التانية قال يقرأ الغسل منه ولكن من الصبلة لا يقرأ الغسل ولا يقرأ الوضوء وثبت النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل عليه الصلاة والسلام ما اللي هو لا يقرأ استعماله ده القسم الرابع وهي شاء الله نقف عليه ونكمل في المرة القادمة. و سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب وجزاك الله